قاسين تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 السّديد، ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمةَهم، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون الرعون وجنودهما منهم كانوا حَذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت مرأت فرعون العون عين اللي ولك لا تقتلوه عسى فعلا ينفعنا التخذه نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي سغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال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 فلما أن أراد أَنْ يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل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 قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القامدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما توجهت القامدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسرع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 قال إني أريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني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 لعلي آتيكم منها بقبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون.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 وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُكَ أَنْ نَهَاجَنُ وَلَا مدبرا وَلَمْ يُعْطِبَ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 That were순 coverings from your Lord to Feroz and his including his chapter ¨ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا سَأُرْسِلُهُ مَعِي لِئَلَّا أن يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلم ما جاءهم موسى إِن قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 من الكاذبين، واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ور كيف كان عاقبة الظالمين؟ وجعلناهم أمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِيهَا لِهِ الدُّنْيَا لَعَنَتْهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِ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 إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فيقولوا ربنا لولا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 أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تواهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما إِن إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله. ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون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 يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله أبقى أفلا تعقلون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 صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم النَّهَارَ سَرْمَدًا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ماء مفاتحه لتنوء بالعصبه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تسرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نصيبك مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَحْسِن كَمَا سَنَالَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عندي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 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون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 وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا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 ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون